يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وَمَن يَفْعَلْ ذَلِك فَأُولَاآك هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَن فقوم مما رزقناكم من قبل أي يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن